Maulla 'alayhi a car. و حنيم عليب منذ قش الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والذرع مختلفا تَنشِفُ بِذَنْ وَقَيُّ مُتَشَابِي <تصفيق> كُونُوا مِن ثَمَنِهِ إِذَا أَثْمَرَ آنْتُمْ حَصَدُهُ حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم